92. <تصرف> <this case. أوزيب ساين> إثنان وتسعون. ث ن ا ن وتسعون. أن <ألم> ب ر ي و ر ا ن ل <سؤال> ن ما تي 2. الجمل الجانبية باستخدام ا ن إثنين. الجمل الجانبية باستخدام ا ن د ي ش ن م ه و ت ي ك ن ن و ن ل ن إنه يضايقني أنك ت ش خ ر إنه يضايقني أنك ت ش خ ر د ي ش ن م ه و ت ي ك ن د م ب ي َ م َ ك إنه يضايقني أنك ت ش ر ب ب ي ر ك ث ي ر ه ك ذ ا إنه يضايقني أنك تشرب ب ي ر كثير هكذا. ديشان م ه و ت ي كن م ا أ ا إنه يضايقني أنك تأتي متأخراً جداً هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخراً جداً هكذا. ديشان كذى. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. ي ش ا ن ك ิดว่ ه و ماي س บาย أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. ليشان ك ิดว ط ا ر ن ي که لاب یو. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. ن ل و ا ن ا ن م ل أنه سيتزوج ا ب ن ا نأمل أنه س ي و ب ن ت ن ي ت ز و ج ا ب ن ن ا ل ن و ا ن ا م ل ن ه سيتزوج ابنتنا. ن م ل أ ن ي و ا ن م ل س ي ا ن م ه سيتزوج ابنتنا. ن ل ي و ا ن أ م ل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. ه و ن ل و ا س و ب م ي ز ا ن ا م ل ا ن ن أ م ل أ ن ي ك و ن ل د ي ه م ا ل ك ث ي ر نأمل أن يكون لديه مال كثير. كاو نأمل أن يكون مليونيراً. نأمل أن يكون مليونيراً. ا ن أ م ل أن يكون مليونيراً. ديشان، دايت قلّاً. حنّاً. نأمل أن يكون مليونيراً. د ي ش ا د ا ت قلّاً. ح أ ن ز و ن م ل و حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. ديشان دايت قاوا. ت ر ن ั ن ر าต ة طو ي ู่ ي ี ر و รงพ ي า بان. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. ديشان د ا ي วว ا و ا ر ขอ ك ค ن ณพ ن غ ت ั ن งค ن قد سمعت أن سيارتك ت ا ل ف تماماً. ق د سمعت أن سيارتك ت ا ل ف ت م ا م ا ديشن د ي جاي تي كون ما. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد ت ي ت ديشن د جاي تي كون สนใจ إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. دي شان د ج ا ي تي ك ن جسر بان. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. دي شان غريغ ร آ ป و د ب ر ا ن ك ن س ط ح ا ไปแล้ ا أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. ديشن وا، ت ن َ أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว أخشى أن, ان, م ي م ي أن ن نقود ي ليس أن معي أني أن ليس معي نقود.